دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم اموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انارا ما لكم لا تعبدون الله وقارا وقد خلقكم اقوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات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 وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلاما منا خطيئاتهم أبرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال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 وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباع